الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم إنا نستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك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 اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا برحمتك واصرف عنا شر وما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت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 ولا تجعل النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلق علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا قوي يا عزيز اللهم يا قوي يا عزيز اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في البسنة والهرسك وفي الشيشان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم إنهم حفاث فاحلنهم وعراس فكسهم وجياع فأطعمهم ومساكين فارحمهم يا راحم المساكين ويا ناصر المستطافين اللهم ألقي الرعب في قلوب أعدائهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم واجعلهم هم وأموالهم غميمة للإسلام والمسلمين اللهم طحر المسجد الأقصى من اليهود الغاطلين وأخرجهم منه أذلة صاغرين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا إلا رحمتنا هذه نواطين الكاذبة الخاطئة بين يدي عبادك سوانا كثير وليس لنا شيد سواك نسألك مسألة مسكين ونبتهن إليك ابتهانا خاضع الذليل وندعوك دعاء الخائف ضرير. دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك نفسه وفاضت لك عينا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واجهر كسرنا وفقنا أشرنا وحرم على النار أسادنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك يا رحمان يا رحيم عيش السعداء ومنازل الشهداء ومجاورة الأنبياء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة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 يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ بالنعم قبل استفقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية ربتنا نسألك يا الله ألا تشوي خلقنا بالنار اللهم لا تشوي خلقنا بال نار اللهم تشوي خلقنا بال اللهم يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخانطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم متاقين الجبال ومكاين البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواريه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضي عناه اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم ارحمنا إذا لم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر ولا أمل إلا بالغافر الساتر اللهم ذكرنا بالنطب لا إلهة من اللسان وشخصة العنان وباردة القدمان يا ذا الجلال والإكرام يا أي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض اللهم اغفر للمسلمات الحاضرات منه النخاصة والغائبات اللهم وكما اجمعتنا في هذا المقام على طاعتك فاجمعنا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام إلهنا ومولانا من لنا إذا طردتنا من لنا إذا طردتنا إلهنا ومولانا اغذر لنا وارحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغذر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين ربنا اغذرنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إن ترؤوف رحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد